والله اعلم باعدائكم وكان فبالله وليا وكف بالله ناصرا مِنَ الَّذِينَ عِنْدُهُمُ الْعُرْفُ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ ظِلًّا مَّسْمَعٌ وَرَأَيْنَا سينانيم واطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر كان خيرا لهم واقوى ما ولكن لعنه امر الله بكفري فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب أولا آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ أَن نُّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَأَنُرَدَهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا فَنَادَوْا رَبَّهُمْ عَلَى آدَابِهَا أَوْلَى لَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ